هياهم رجال النقشة بندية قسود المعركة كلهم في دارية حواسر من ضربهم كل أجل الدنيا بشامر وحهم للأهوابية حياكم رجال الشدة يا أبطال يا هيبة وطن يا أنس للبن بكم تفتخر عبر الزمن أجيال خليت الكفر مذعور يومية حياهم رجال النقشة بندية قسود المعركة مروحهم للأوبية رعيونك عراق المجد كنا نصير صواعق حارقة دمر العدو تدمر في عدت ملعلي التحرير قادوا شام بوجه وجه المجوسية هياهم رجال النقشة بندية مسود المعه كلهم في دارية حواصر من ضربهم العجد الدنيا نشام مروحهم للأوبية بشا على الإمار ما بلغوا نظر إلهية حياهم رجال النقشة بندية وسودا مع مكاكلهم في دارية حواسر من ضربهم كل عجل الدنيا نشام اروحهم للأواقية سواحد نابد ما كلت وملت تقذفهم حمام وارتالهم شلت رجال النقشة Många kan de alla fånga. Oavsett hur man drar dem till hela världen. En skatter och dem till åhåbning. Hjärom rikar en